موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمّة جعلنا من سكن يذكر اسم الله على ما على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم فله أسلم وبشّر المخبئين الذين إذا ذكروا الله وجلّت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خنير فاذكروا اسم الله عليها صفا فإذا وجبت دنوبها فاذا وجبت دنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتض كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن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 الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظالمون وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيوع وصلوات ومساجد يذكر فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ونعمت صرنا الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللله عاقبة الأمور وإن يكذبوا كف قد كذبت قبلهم قوم نوح وعدود وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَقَضَى مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فهي خاوية على عروشها وبئر معتلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يسمعون بِهَا فَإِن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب في الصدور فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستجدونك بالعذاب ولي يخلف الله وعده وإن يوماٍ د ربك كألف سنة مما تعدون وكأيٍّ من قضية أمليت لها وهي ظالمة أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها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 وَلَغَيْنَسَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فيسخ الله ما يلقي الشيطان، فيسخ الله مَا يلقي الشيطان، ثم يحتم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذينَ آمَنوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بقثة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم مقتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله علي من المنحر